وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما درحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أدن مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه ويُرسل عليكم حتفاً حتى إذا جاء أحدكم الموت تُوَفَّتُهُ رسلنا تُوَفَّتُهُ رسلنا وهم لا يُفرِّقونَ ثمَّ رَدُّوا إلَى وَعِيمهُ لَهُ الْحَقُّ أَلَى لَهُ الْبُكْمُ وَهُوَ أَثْرَعُ الْحَاسِبِينَ فَتَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لِئَنَّا جَاءَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ نَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ أي بعت عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أقول لكم أو يلبسكم شيعه أو يلبسكم شيعه ويذيق بعضكم بعث بعض أُنظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم لكل نبئ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث النبي وإما نسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين